إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاطِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خُضُوعٍ يَلْعَبُونَ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم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 متكئين على صور مصفوفة وزوجناه بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم وما ألتناهم ومن عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم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 ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت تربص فاني معكم من المتربصين ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون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 يَظَاهَرُونَ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصَّفُّونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ